واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وهذا كلام مستأنف كما يقول بعض أهل العلم منهم الإمام الشوكاني رحمه الله ولله ما في السماوات وما في الأرض كلام مستأنف لبيان سعة ملك جل وعلا فما أوسع ملكه وما أعظم ملكه جل وعلا فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما فليس ثم شيء في الكون خارج عن ملك الله جل وعلا من بحارها وبراريها وكذلك من سماواتها وأراضيها أو من سماوات الكون وأراضيه كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى فلا يملك الخلق منه شيئا ولا يدبر الخلق منه شيئا ومن اعتقد أن الخلق يدبرون هذا الملك مع الله سبحانه وتعالى أو بدون الله فهو كافر بالله جل وعلا كافر بالله فلا اقطاب ولا انداد لها شيء في هذا الكون تتصرف فيه ولا تملك منه اطميرا ولا نقيرا فجميع ما في الكون لله علويه والسفليه كله لله سبحانه وتعالى وإذا كان الملك لله سبحانه وتعالى فله الأمر فيه وله التصرف فيه جل وعلا وله الحكم فيه فمن شاء عذبه عذبه سبحانه بعدله ومن شاء قربه وغفر له قربه جل وعلا وغفر له ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفره لمن يشاء ويعذب من يشاء فلا يسأل ما يفعل وهم يسألون فما دام الملك لله سبحانه وتعالى والأمر لله جل وعلا والخلق لله والحكم لله فمن شاء عذبه عذبه عدلا ومن شاء سبحانه أن يقربه يغفر له غفر له سبحانه فضلا لذلك عقب هذا الملك العظيم بقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فلا يسأل عن ما يفعل جل وعلا وهذا من الاعتراض لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا ولماذا أغنى هلانا وأفقر هلانا هذا ما هو إليك هذا لله وهو صادر عن حكمه فلسا تم فعله من أفعاله إلا هو صادر عن حكمه ونفات الحكمة ظلال من الشاعرة وأنه يفعل بمجرد الإرادة فقط المشيئة هؤلاء ظلال مخاذيل موفق في هذا الباب ما وفقه في هذا الباب لشاعره وأنه يفعل الأشياء مجرد الإرادة مجرد المشيئة وليست مصحوبة بحكمة هذا كلام الضلال فالأدل كثيرا التي تدل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تصدر إلا عن حكمة عن إرادة وحكمة وليست عن مجرد إرادة كما يزعم الأشاعره ثم بين سبحانه وحذره من الذباء الذي هو من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم الجرائم ولا نقول بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى ولكنه من أكبر الكبائر يُعتبر فلذلك الزواجر التي فيه كما يقول بعض أهل العلم تعتبر بعد الشرك الزواجر التي فيه عظيمة جدا زواجر الشرك فهي تعتبر بعد أزواء الرباء تعتبر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى وهي عظيمة قم الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهؤولئك أنهم ممسوسون يقومون يوم القيامة بسبب هذه الجريمة العظيمة وهي أكل الرباء والناس الآن يتساهلون فيها حدث ولا حرج عن المتساهلين مع ما ترون وتسمعون وتقرؤون من كلام الله جل وعلا في التحذير من هذه الربا وصارت لها بنوك ظاهرة شاهرة دون حياء ودون خوف من الله جل وعلا بنوك محمية بنوك الربا محمية من الدول وصار الربا يزاول جهارا نهارا ولا يبانون ويغيرون أسماء ربا بالفوائد وبالأرباح وبالبن مثل هذه الأشياء التي ما تغني عنهم شيئا بل يزادون بها إثما فإن هذا صنع بني إسرائيل استحلوا محارم الله بأدنى الحيل وهؤلاء يريدون استحلهم محارم الله بتغيير الأسماء الأسماء ما تغير الحقائق والله لو سميت الخمر بما سميته من الأسماء الجميلة ما تغير الحقيقة أبدا الأسماء سميت الربا بما تسميه من الأسماء الجميلة فإن الأسماء لا تغير الحقائق وإنما العبر بالمعاني والحقائق قال رحمه الله ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وذكر بعضهم أن الحكمة من ذكر هذه الآيات فيما ذكر من قصة أحد يعني استنبط حكمة فقال لعن الحكمة من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر وذكر التقوى جل وعلا وأنهما مادة النصري ومادة الظفر بأعداء الله وإهانة أعداء الله فكأنه تشوق لهذه الأسباب فما هي هذه الأسباب كأنهم يريدون تعيينا يعني تعيينا لبعض الأسباب التي يحصل بها الضفر على سبيل التعيين وتتقى ويبتعد عنها ويحصل بذلك النصر بإذن الله فذكر لهم منها الربا ذكر لهم منها الربا يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعف هذا من أسباب النصر وايضا من الأمور التي تتقى ويحصل بها الخير لكم فذكر هذا جل وعلا ولم يقصد الاقتصار على هذا فقط إنما هذا ليقتفى أثر غيره في البعد عنه ذكر أعظم الجرائم أو من أعظم الجرائم الرباء من أعظم الكبائر الرباء تتقوا هذا وتصبر عن مزاولته تبتعد عنه تماما وهكذا ما كان نظيرا لا في التحريم تركوه تكونوا قد تقيتم الله ويحصل لكم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى فلعل هذا الحكم في ذكر هذه الآيات في سياق ما, يتعلق بأحد سياق ما يتعلق بأحد قال رحمه الله ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة مضاعف صفة لأضعاف كما عربها بعض النحاء أضعافا مضاعفة فهم كانوا في الجاهلية ينتظرون الأجل والحلول في قضاء الديون فإذا لم يسدد هذا الذي استدان من الدائن إذا لم يسدد المدين للدائن دينه فإنه يضاعف عليه أضعاف المضاعفة يضاعف عليه أضعافا مضاعفة إما أن تقضي وإما أن تربي يكون أعطاه مئة ألف مثلا إلى أجل إلى سنة إلى سنة فمضت السنة ولم يقضي هذا الفقير أو هذا المدين لم يقضي الدين فيقول له اسمع إما أن تقضي وإما أن تربي نؤخرك إلى أجل آخر نؤخرك سنة أخرى خمسة أشهر أخرى لكن بشرط الزيادة تزيدني عشرين ألفا على المئة التي عندك فهذا ربا الجاهنية وهذا لا خلاف في تحريمه فهو محرم والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا كما يفعلها هؤلاء الجاهنيون فإنهم ينتظرون الأجل بالدين فإن لم يأتي المدين بالدين للدائني فإنه ضاعف عليه. يضاعف عليه الدين ويزيده عليه لأجل آخر وهكذا دواليك يستمر معه على هذا الحال فهذا حرام وكبير من الكبائر حدر الله المؤمنين منها ولا هذا الريب الصريح الواضح الجنيف التحريم يزاول عند بعض من يعني يتعامل بالدين من التجار ومن غيرهم يعطيهم مئة في الأجل وإذا لم يسدد قال هذا زيادة هذا وهكذا يستمر معه لا زال نزاول هذا الجرم العظيم مع المحاويج المساكين يأتي السدين وهو ما جاء إلا للحاجة ثم يستغل حاجته ويضاعف عليه هذا الأمر فقلما تجد محسنا في الدين يعطي من غير مقابل قلما تجد محسنا في هذا الزمان بالدين وجلهم يستعملون الحيل في الدين وهذه البنوك ما فتحتنا من هذا الباب باب القرض المحرم وأن القرض مشروع بكتاب السنة والإجماع لكن قروض أولئك لها منافع للدائنين والقرض يشترض في لا يكون للدائن نفع فيه وإنما يكون مجرد محسن فقط يكون يتمحط فيه الإحسان من غير فائدة لا تعود هذا القرض الشرعي أنه يعطي غيره قرضا ودينا وسلفا إن شئت سميت سلفا فيعطيه قرضا وليس له نفع في هذا القرض غير الإحسان غير الإحسان لهذا هذا هو الدين الجائز أما إذا انتفع بدينه بشيء من المنافع فالقاعدة عندهم المبنية عن حديث ضعيف كل قرض جرى نفعا فهو ربا كل قرض جرى نفعا وهو ربا فهو ربا هذه كلية صحيحة وإن لم يثبت الحديث لكن العمل عليه كل قرض جرى نفعا فهو ربا ونسأل الله السلام فلن قلنا ما تجد من يعطيك من غير مقابل من غير فائدة للدائن فإن حصلت فائدة للدائن فائدة محسوسة في المال فهذا ربا وإلا له فائدة عند الله فإلا الله يأجره بأجر عظيم إعانة من الصعن ينفع أخا فليفعل من كان في عون أخيه كان الله في عونه فلن جل الدائنين على هذا الخبر يعطين المنفعة ولا يتمحظ الإحسان إلا عند من رحم الله جل وعلا يغرد إحسانا من غير عوائد تعود عليه مادية. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ما يعرض مضاعفة صفا أضعاف أحسنته. هم يضاعفون الربا كما سيأتي أو يضاعفون الدين أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب هذا الذي أشرت إليه أنفا واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه واتقوا الله وحذف المعمول لإفادة العموم وربما قدر مخصوصا لأن السياق يدل عليه واتقوا الله في أمر الربا لا تأكل الربا ضعافة مضاعفة واتقوا الله أي في أمر الربا كما دل على ذلك السياق لأن السياق سياق الآيات في التحذير من الربا واتقوا الله مع أن المعمول إذا حذف أفاد العموم ويحذف لأجل هذا الغرض لإفادة العموم هذا الأصل لكن هنا السياق يدل على شيء خاص على معمول خاص فيقدر به لا مانع قال واتلغوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفنحون وترك المعاصي جميع المعاصي من أسباب الفلاح سواء كان الربا أو غير الربا ترك المعاصي تقوى الله سبحانه وتعالى التي هي تعتبر ما ذكره اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى وإتيان ما أمر به هذه تقوى الله جل وعلا فمن حققها فإنه بإذن الله من المفلحين لعنكم تبلحون قال ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين نعم أهلها الكافرون وأعدت للكافرين وليس معنى ذلك أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد لكنها في الأصل معدل هؤلاء الفجرة للكافرين وربما يدخلها من غيرهم من أهل الإسلام لكنهم ليسوا من أهلها يمحصون فيها بحسب ذنوبهم وبما شاء الله سبحانه وتعالى ثم يخرجون فهي ليست معدلهم معدل للكافرين ولهؤلاء المجرمين فإن دخلها أهل الإسلام فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون بشفاعة الشافعين فهذا أعدت لهم والجنة أعدت المتقين قال واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ترك المعاصي وطاعة الله من أسباب الرحمة ومن أسباب الفلاح قال لكي, ترحم لكي ترحمون وهذا كما أشرنا إليه من الأدلة التي تدل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى أو هذا لا هذا ما في فعل الله وإنه العبد واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أي لكي ترحمون للعلّة هذه للعلّة هذه التي ذكرت فالحاصل من هذه الآيات التي قرأناها فيها بيان سعت ملك الله سبحانه وتعالى وأنه إذا كان ملك الله كما سمعت فله أن يعدّب من شاء وله أن يغفر لمن يشاء فلا يعترض عليه جل وعلا ثم ذكر آية تحديد من الرباء وأنه لا ينجز أكثر الرباء ضعاف المضاعفة وليس مع ذلك أن الآية لها مفهوم لأن الآية كما سمعتم جاءت في سياق ما كان يصنعه الجاهليون ما كان يصنعه الجاهليون يضاعفون الدين على المدين إذا تأخر عن القضاء يضاعفون عليه فهذه ليست لها مفهوم لأنها جاءت في سبع معين ورد بها هذا الأمر الذي كان يفعله الجاهلية فليس معنى ذلك أنه إذا لم يأكل ضعاف مضاعفة هذا جائز يجوز لأن لا يأكل الربا ضعف مضاعف لأن الله يقول إنما لا تأكل الربا أضعاف المضاعف فإذا لم يكن كذلك بهذا الصفة معنى يجوز الربا لا هذا ليس له مفهوم كما تقدم معكم لأنه لأن الآية وردت في سبب معين وفي ناس معينين كانوا يصنعون هذا الصنيع ويؤخرون ما سمعته يؤخرون الأجل بالزيادة على على المدينة إلهنا سبحانك اللهمحمدك لا إله إلا أنت سائر كتب إليك.